وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ ن الله مصربرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من يرين بطرًا ورآء الناس ويعصون والله بما يمنه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 وَقُونَ لَا لَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَّا سِوَى إِنِّي جَاءُ لَكُم فَنَمَا تَرَوْنَ أَتِ الْفِئَةَ آنِنَكَ صَعَلاَ عَلَقِبِهِ وَقَالُوا إِن بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لك والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ يُبَرِّبُونَ وُجُوهَهُمْ وَمَأْدَبَرُوا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله கவி சீக்க